بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى ومن خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستوى.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 الذي يؤتي له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى